يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا فديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوجا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مشدفاتها وكل مشدفة بدعة وكل بزعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فما زلنا نتفيأ ظلال سلسلتنا العلمية التي هي بعنوان حصن الخلق ونتكلم اليوم عن شيء نحتاجه في هذه الأيام حاجة شديدة عن شيء يمس واقع بلدنا ومدينتنا وما يجري فيها من أحداث وتقلبات فنقول مستعينين بالله حق المسلم على المسلم أيها المسلمون هذا الحق حق عظيم وفروعه كثيرة ومتطلباته شديدة يلخص ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيعرف المسلم اسمع أيها المسلم إذا أحببت أن تكون مسلما حقا وإذا أحببت أن تكون ممن ينطبق عليه هذا الاسم الشريف يقول صلى الله عليه وسلم المسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويبه سلم المسلمون من كل أذية تصدر منه سواء كانت تلك الأذية باللسان أو بالفعال وغير ذلك من لم ينطبق عليه هذا الوصف فإنه لا يستحق أن يكون مسلما حقا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المسلمين أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده عليه الصلاة والسلام فيقول والذي نفي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم يقول عليه الصلاة والسلام محذرا موبخا يا معشر من آمن بالإثانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتتبع عوراتهم فإنه من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته ومن يتتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف اليده قضى الله سبحانه في كتاب وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة عليك أن تعلمها أنك أيها المسلم إذا كنت مسلما فكل مسلم هو أخ لك المسلمون إخوانك هكذا جاء في الكتاب والسنة يقول ربنا جل وعلا إنما المؤمنون إخوة ويقول عليه الصلاة والسلام المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه لا يظلمه لا يوقع عليه ظلما ولا يسلمه يعني لا يسلمه ولا يتركه لمن يظلمه بل يدافع عنه وينصره ولا يسلمه كذلك للمصائر بل يعينه عليها بقدر ما يستطيع المسلم أخو المسلم حقيقة لا ينبغي أن تغيب عن ذلك المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابره هكذا لحمة قوة تناصر تواب تحاب ألفة مثل المؤمنين في ثواتهم وتراسمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالحمى والسخر المسلمون كأنهم أعضاء في جسم واحد أعضاء في جسم واحد إذا اشتكى الإنسان من عضو أترى أن هذه الشكوى تقتصرها على هذا العبو أم تتعزاها إلى غيره من الأعضاء إن الأمر كذلك وينبغي أن يكون المسلمون في توازهم وتراحمهم وتعاطبهم كذلك أن يحزن المسلم مما يحزن أخاه وأن يتألم لألمه وأن يشعر معه هكذا يكون المسلمون قال الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم أصبحتم بنعمته إخوانا نعم نعمة الإسلام جعلتنا إخوانا متحادين متآلقين متوازين الذي يربطنا هو الإسلام والذي يجمعنا هو الإسلام لا شرق ولا غرب ولا شمال ولا جنوب ولا وسط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 لعلكم تحتدون شقوق المسلم على أخيه كثيرة نذكر شيئا منها من ذلك أيها المسلم الحبيب أنه يجب عليك أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك هذا أمر واجب حتم لازم ليس تطوعا منك ولا تفضلا إنما هو شيء أنت ملزم به بل الأمر أشد من ذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه لم يؤمن لن يصل إلى درجات الإيمان لن يصل إلى حقيقة الإيمان لم يستحق وصف الإيمان المطلق إلا أن يحب لأخيه ما يحب لمفسه حق المسلم على المسلم سب إذا لقيته فسلم عليك وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له يعني إذا ظلب نصيحتك فانصح له وإذا عطث فحمد الله فشمته يعني قل له يرحمك الله وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه يعني اتبع جنازته هكذا قال عليه الصلاة والسلام بل ينبئي عليه أن تكون متواضعاً مع إخوانك هيناً ليناً سهلاً محبباً إليهم قال ربك جل وعلا واخفض جناحك للمؤمنين وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يشبهم ويشبون ما صفتهم كذلك أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤديه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويهتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله وراتوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المفتحون قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار حرام على النار أن تصيبه الا اخبركم بمن تحرم عليه النار كل قريب هيين لين من سهل أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا يكفي أن تشب المسلم وأن توده وأن تألفه إنه لا يجوز لك كذلك أن تؤذيه ولو بأقل أداه هذا شيء عن الأذى للمسلمين شيء حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام إياكم والظل فإن الظن أكذب الحديث إياك أن تظن في أخلك ظن الخوف فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحافدوا ولا تباغضوا ولا تباغضوا أين نحن من هذه المعاني الثانية لا تحسسوا ولا تجسسوا التحسس يكون بالتسمع أن تتسمع على أحيث المسلم شيئا لا يرضاه لك أن تسمعه هذا لا يجوز ولا تجسس يعني لا تتبع عورته ولا تبحث عن ذلك ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تبابروا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله المسلم أقو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحكره التقوى ها هنا وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره بحسب مرء من الشر أن يحقر أخاه المسلم يعني يفيه شرراً وإثماً وظلالاً وخزياً أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دهوه وماله وعرضه بل ينبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء حبما لا ينتبه إليه كثير من الناس لتعلم مكانة المسلم وأنه لا يجوز لك أن تغذيه حتى لو لم تكن قاصدا يقول صلى الله عليه وسلم من مر في شيء من أسواقنا أو مساجدنا ومعه نبل يعني سهم فليمسك بكثه على نصاله أن يمسك بكثبه على رأس هذا السهم أن يصيب مسلما منه بشيء يعني يحذر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من هذا الشيء فإنك لعلك أن تؤذي مسلما وأنت لا تقصد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 إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيشب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموا واتقوا الله إن الله ثواب رحيم فكيف إذا كان الأبان بأن تسفك ذب المسلم إنه شيء خطير خطير مهول شميع فإن هذه الكلمات لا تعبر عنهم تعالوا معنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإلى كلام الله ينبئكم عن خطر وجرم وشناعة هذا الأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم خاطباً الناس في حجة الوداع في أعظم جمع اجتمع عليه المسلمون في عهده عليه الصلاة والسلام في يوم النحر في خطبة الوداع قال عليه الصلاة والسلام إن بماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت؟ قال عليه الصلاة والسلام لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دمى حرامة قال صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم قال صلى الله عليه وسلم لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اشتركوا في ذن مؤمن لأكبهم الله في النار قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر بل يقول الله جل وعلا في وعيد شديد ربما لن تسمع بمثله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما هل علمتم هذا الجرم؟ وما مقداره وما شناعته؟ إسمع يقول نبيك عليه الصلاة والسلام ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مسلما بكفر فهو كقفله قال عليه الصلاة والسلام من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فإن كان كذلك وإلا رجعت عليه أسأل الله سبحانه أن أكون قد وفقته في بيان حق المسلم على المسلم أو شيء من حق المسلم على المسلم لتوضع النقاط على الظروف وليعلم المشق من المضطل وليعلم المسيء من المحتم فإنكم ذو ألباب إذا سمعتم كلام الله وكلام رسوله استبان لكم الحق ووضح لكم الهدى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وزلاتنا اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر ذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولا تأورنا اللهم آمنا في وطننا واجعله سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق ملك البلاد للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ومن أره الحق حقاً وارزقه اتباعه وأره الباطل باطلاً وارزقه اجتنابه وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وفحبه أجل